أيومكم هذا إن نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بأياتنا الذين إذا ذكروا بها خرّسوا وسبحوا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون